رقت عيناي شوقا ولطيبه ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا يا رسول salamu alayka ya habibi